بسم الله. نعم. لا بعد هذه. نبدا الله هذه اللي يعني. عشان هذا اول حديث يسمعونه لأنهم فيهم جين من خارج المملكه لفهون بسخ. نبدا فيها. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمرحبا الى مجلس من مجالس اهل الحديث مع سماحه شيخنا الجليل عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وسنقرا على سماحته أحاديث الأربعين في فضائل رمضان مما رواه عن شيوخه وفي مقدمة هذه الجلسة نشكر فضيلة شيخنا على ما من به من هذا اللقاء وما يسر من اجتماع الإخوة في هذا المجلس المبارك إن شاء الله وننبه الإخوة إلى أن ورقة ستدور بينكم لتسجيل أسمائكم وننبه إلى أن الاخوه صغار السن يسجلون أعمارهم ضبطا لمجلس السماع في مقدمة هذه الجلسة سنقرأ على سماحة الشيخ حديث الرحمة المسلسل بالأولية فنقول وبالله تعالى التوفيق الحمد لله على ما أنعم به من شفغ الدين ووفق من شاء من عباده الصالحين وهداهم لاغتنام مواسم الخيرات ووفقهم للباقيات الصالحات وصلى الله وسلم على محمد بن عبد الله من بعثه ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين سماحه شيخنا عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل حفظه الله تعالى هذه أربعون حديثا في فضل رمضان خاصة مجردة عن احكامه وأخباره وعن فضل الصوم بإطلاق وهي من نروياتكم عن شيوخكم وقد اشير لما سمعتموه من شيخكم علي ابو وادي رحمه الله بعلامه سماع تقرأ عليكم الان مغرب الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر شعبان لعام تسعة وعشرين وأربعمائة والف بجامع الاميره نوره بنت عبد الله بحي النخيل في مدينه الرياض بقراءة أصغر تلاميذكم وقله علما وبحضور جماعة من طلاب العلم ومحبيه ممن أحب سماع هذه الاحاديث منكم وروايتها عنكم فنروي بأسانيدكم كما رويتم عن شيوخكم هذه الأربعين ونحب ان نبتلي قبل ذلك بالحديث المسلسل بالاوليه فنقول وبالله تعالى التوفيق أخبركم الشيخ محمد اسرائيل بن محمد بن ابراهيم السلفي الندوي تدبج المهاتفه وهو اول حديث سمعته منه قال اخبرنا عبد الحكيم الجيوري وهو اول حديث سمعه قال اخبرنا شمس الحق العظيم اباديه وهو اول حديث سمعته منه قال اخبرنا حسين بن محسن الانصاري وهو اول حديث سمعته منه قال اخبرنا محمد بن ناصر الحازمي وهو اول حديث سمعته منه حاء وانبانا عاليا شيخنا علي بن ناصر بوادي اجازه عن نذير حسين اجازه ان لم يكن سماعا قال هو الحازمي واخبرنا محمد اسحاق الدهلوي وهو اول حديث سمعته منه قال اخبرنا عمر بن عبد الكريم العطار وهو اول حديث سمعته منه قال اخبرنا علي بن عبد البر الونائي وهو اول حديث سمعته من قال اخبرنا ابراهيم بن محمد النمرسي وهو اول حديث سمعته من قال اخبرنا عيد بن علي النمرسي وهو اول حديث سمعته من قال اخبرنا عبد الله بن سالم البصري وهو اول حديث سمعته من قال اخبرنا محمد بن العلاء البابلي وهو اول حديث سمعته من قال حدثنا الشهاب احمد السلبي المصري قال حدثنا يوسف بن زكريا الانصاري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا امراه بن علي القلقشدي القلقشدي القلقشندي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا الشهاب احمد بن ابي بكر الواسطي وهو اول حديث سمعته منه حاء وقال الحازمي واخبرنا عبد الرحمن بن سليمان الاهدل وهو الحديث سميته منه قال حدثنا امر الله بن عبد الخالق النجاجي وهو هو الحديث سميته قال حدثنا محمد بن عقينه وهو اول حديث سميته قال حدثنا احمد بن عبد الغني ابن وهو اول حديث سميته قال محمد بن عبد العزيز الزيادي وهو أول حديث قال أبو الخير عمر بن عموس الرشيدي وهو اول حديث سمعته من قال حدثنا زكريا الانصاري وهو اول حديث سمعته من قال حدثنا احمد بن علي بن, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وهو اول حديث سمعته من قال حدثنا عبد الرحيم بن الحسين العراقي وهو اول حديث سمعته من قال هو الواسطي واخبرنا محمد بن محمد بن ابراهيم الميدومي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحرامي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا إسماعيل بن أبي الصالح للمؤذن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا والدي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا ابو طاهر محمد بن محمد بن محمد الزيادي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابو حامد بن احمد بن محمد بن يحيى بن بنان البزاز البزاز وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا سفيان بن معين وهو اول حديث سمعته منه عن نمر بن دينار عن النبي قابوس عن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء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 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امراه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه سمع وباللساني دين البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يا حبن سعيد عن ابي سلمة عن ابي ريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب في ان الصوم ماهيه الاسلام ومبناه سمع وبنسان دينا مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني ابو خيثم تزوير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كامل عبد الله بن مولده عن يحيى بن يعمر حاون حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا ابي قال حدثنا كهمس عن ابن بريده عن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصره في معبد الجوالي فانطلقت انا وحبيب بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر ووفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما داخلني المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكر الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنفر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 صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يساله ويصدقه قال فأخبرني عن الايمان قال انتم من اجل الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعمد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الشاعة قال ما المسؤول عنها بيعلم من الشائل قال فأخبرني عن امارتها قال أنت تلد الأمس ربتها وأن ترى الحفاة العراة العاله لعاء الشائل يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر وتدري من الشائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل واتاكم يعلمكم دينكم وبالاسانيد الى البخاري رحمه الله قال حدثنا حبيب الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمه بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وانتاء الزكاه والحج وصوم رمضان باب في امر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به كل عام وباللسان ابي لا مسلم رحمه الله قال حدثني امر بن محمد بن بكير الناقد قال حددنا هاشم بن القاسم يا ابو قال حددنا سليمان بن عن ثابت عناس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله قد أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الارض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال آه الله ارسلك قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي ارسلك آه الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا زكاه في اموالنا قال صدق قال فبالذي يرسلك آي الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي يرسلك آي الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع الي سبيلا قال صدق قال ثم قلنا قال والذي بعثك بالحق لا نزيد عليهم ولا ننقص منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة وبالثاني الى إلى البخاري رحمه الله حددنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فقمت معه شهرين ثم قال ان وفد عبد, عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوفد قالوا ربيعه قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا نداما فقالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنه وسألوا عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام وصيام رمضان تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم باب الأمر بصيامه لرؤية الهلال فحسب وأنه لا يستعدن في صيام رمضان وبالأساني دين الإمام البخاري رحمه الله قال حددنا آدم قال حددنا شعبة قال حددنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوفوا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته فينغب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وبلساني الى إلى أبي داود رحمه الله قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام من نبين أنه سمع باه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المراه وبعلها شاهد لله بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد لله بإذنه باب في تحكيم الصيام ونسخ غيره به وبلسانه البخاري رحمه الله قال وقال ابن نبيل حدثنا النعمش قال حدثنا عمرو بن مره قال حدثنا ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم فامروا بالصوم وبالسانيد إلى مسلم رحمه الله قال حددنا أبو بكر بن أبي قال حددنا عبد الله بن حدثنا بن قال حدثنا أبي قال عبيد الله قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اهل الجاهليه كانوا يصومون يوم عاشوراء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل ان يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عاشوراء يوم من ايام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه باب لا يجب غير صيام رمضان وبالأساني الى البخاري رحمه الله ثم إلى مالك رحمه الله قال البخاري حددنا إسماعيل قال حددني مالك بن ونس عن عميه ابي ويل بن مالك عن نبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع قال فاجبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق وبالثاني ذي لا محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي قال في مشكات عن النبي ريرة رضي الله عنه قال أتى اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا جيد على هذا شيئا ولا انقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا متفق عليه لا لافضل من صيام رمضان وكل فضل في غيره فهو دليل على فضله وباللسانيد الى البخاري رحمه الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينه عن عبيد الله بن ابي يزيد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 والأمر بقضاء ما نقص منه الحديث الخامس عشر وبالثاني ذيل البخاري رحمه الله قال حددنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عيسى رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفتر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر من رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان الحديث السادس عشر وبالأساني ذي لامسلم رحمه الله وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معابة قالت سالك عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقبل الصوم ولا تقبل الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة باب في فتح أبواب الجنة في رمضان وتيسر الخير فيه الحديث السابع عشر وبالأساني ذيل البخالي رحمه الله قال حددني يحيى بن بكير قال حددني الليل عن عقير عن ابن شهاب قال اخفرني ابن عبيانس المولى التيميين أن أباه حدد انه سمع أباه ريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنادقل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشياطين الحديث الثامن عشر وبنساني ديل النسائي رحمه الله قال أخبرنا محمد بن بشار قال محمد قال شعبة عن طائب السائب عن عرفجة قال كنت في بيت فيه عثبة بن فرغد فأردت أن أحدد بحديث وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانه أولى بالحديث مني فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار ويصفد فيه كل شيطان مريد وينادي مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر امسك باب المغفرة في رمضان وذم من لم يغفر له فيه الحديث التاسع عشر وبلا ساليب الى مسلم رحمه الله قال حدثني ابو الطاهر وارون بن سعيد اليه قال اخبرنا ابن وهب عن ابي صخر ان عمر بن اسحاق مودا زائده حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر الحديث العشرون وبأسان ذيل التندي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدراقي قال حدثنا ربيع إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد أن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسله قبل ان يغفر له ورغم أنف رجل ندرك عنده وبواه الكبر فلم يدخله الجنة قال عبد الرحمن وظنه قال أو أحدهما باب في نقصان من لم يصمع رمضان لعذر فكيف بمن لا عذر له وتغليظ الكفارة في انتقاصه. الحديث الحادي والعشرون وبالأساني ديلا مسلم رحمه الله وقال حدنا محمد بن رمح بن المواجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينا لمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا واكفرنا الاشتغفار فاني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قالت اكثرنا اللعنة وتكثرنا العشيرة وما رأيت منا قصاف عقل ودين أغلب لدي لب من قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امراتين تعجل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتخطر في رمضان فهذا نقصان الدين الحديث الثاني والعشرون وبالأسانيذ إلى البخاري رحمه الله قال حدنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدد المشياب بن الحميد بن عبد الرحمن عن أبي مررة رضي الله عنه أن رجلا نتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ويحك قال وقعت على اهلي في رمضان قال اعتق رقبه قال ما أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال ما أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ما اجد فاتي بعرق فقال خذه فتصدق به فقال يا رسول الله على غير اهلي والذي بي نفسي بيده ما بين وبين المدينه احوج مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا يا يابو قال خذه باب في ان رمضان شهر الصبر وما يذهب به من غير الصدر الحديث الثالث والعشرون وبالإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن ثابت للبناني عن نبي عثمان النهدي عن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم شهر الصبر وصوم ذلالة أيام من كل شهر صوم الدهر الحديث الرابع والإشرون وبالثاني ذيل الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يسماحين قال حدثنا الجريري عن أبل علاء بن الشخير قال كنت مع مقرف في سوق الإبل فجاء عربي مع قطعة اديم او جراب فقال من يقرأ أو فيكم من يقرأ قلت نعم فأخذته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن يقيش حي من عكل إنهم من شيء دون لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وفارق المشركين وقروا بالخمس بغنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله فقال له بعض القوم هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تحدثنا قال نعم قالوا فحدثنا رحمة الله قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فقال له القوم أو بعضهم أن تسمعت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أراكم تتهموني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إسماعيل مرة تخافون والله لا حدثتكم حديثا شائر اليوم ثم انطلق باب في أن صوم رمضان وأيام معه كصوم الدهر الحديث الخامس والعشرون وبالأساني ذي الى مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن عدل الزماني عن أبي قتادة رجل عن أبي قتادة رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا افطر او قال لم يصم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال وينطيق ذلك احد قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال لك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وجدت اني طوق ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فذا صيام الدهر كله صيام يوم عاشوراء يحتشم على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء يحتشم على الله أن يكفر السنة التي قبله الحديث السادس والعشرون وبلسان ابي لا مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن ايوب و بن سعيد وعلي بن حجر جميعا اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني سعد بن سعيد النقيس أن مر ابن ثابت بن الحارث الخزرجي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتباعه ستة من شوال كان كصيام الدهر باب في تجريد رمضان قبله وبعده الحديث السابع والعشرون. وبالثاني دين البخاري رحمه الله قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إيشاب قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم او يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم الحديث الثامن والعشرون وبلشان ذي لا مسلم الرحيم والله قال حدثنا قتيبه النسائي قال حدثنا جرير عن عبد الملك وابن عمير انقذ عن قزعه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فاعجبني فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم اسمع قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان باب الترغيب في قيام رمضان والاجتهاد فيه وبلا سانيد إلى مسلم رحمه الله وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزوري عن نبي سلمة عن نبي رئيس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم في بعزيمه فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر رضي الله عنه صدرا من خلافه عمر على ذلك الحديث الثلاثون وبلسانه الى البخاري رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سبيان النبي يعفور عن نبي الضهاء مسروق لنا إن عيش رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد بئزره واحيا ليله وايقظ أهله باب في فضل ليلة القدر وطلبها الحديث الحادي والثلاثون وبالأساني ذي البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الجناد عن العرج عن أبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث الثاني والثلاثون وبالأساني ذي البخاري رحمه الله قال أخبرنا قتيبة سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد ناس رضي الله عنه قال أخبرني عبادة الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وانه تلاحى فلان فلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس باب الاحتكام في رمضان للذين والنساء طلبا لليلة القدر الحديث الثالث والسلاطون وبلاشاني ذي لا مسلم رحمه الله قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخزي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الاوسط في قبة تركية على سدتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم اطلع رأسه فكلم الناس فجنوا منه فقال اني اعتكفت العشر الأول أتنشوا هذه الليله ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم اوتيت فقيل لي إن هذا العشر الأواخر فمن أحب منكم من يعتكف فليعتكف يعتكف فاعتكف الناس معه وقال وإني أربيتها ليلة ويت وإني يسجد صليحتها في طين وماء فأصبح من ليله إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطر في السماء فوقف المسجد فابصرت الطين والماء فخرج عين حين فرغ من صلاه الصبح وجبين وروثة أمفي فيما الطين والماء وإذا هي ليلة واحدة وعشرين من العشر الآخر الحديث الرابع والسلاطون وبلاسان ذيل البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن قيد من شابنا وابن الزبير أنا أستودع الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف, كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم تكفى زواجه من بعده باب في أن رمضان شهر القرآن الحديث الخامس والثلاثون وبالأساني ذي للإمام أحمد رحمه الله قال: حددنا أبو سعيد المولى بن هاشم قال حددنا عمران وابو العوام عن قتادة عمد المليه عن واثرة ابن الأسقى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الصعب إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست نضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربعين وعشرين خلت من رمضان الحديث السادس والثلاثون الحديث السادس والثلاثون وبالاسانيد الى البخاري رحمه الله وقال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا ابو بكر بن ابي فصيل عن النبي صالح عن النبي رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القران كل عام مره كان جبريل كان جبريل نبي السلام عليكم كان جبريل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه باب القراءة والصدقة والعمرة وأعمال الخير في رمضان الحديث السابع والثلاثون وبالثاني ذي للبخاري رحمه الله قال حددنا عبدان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 فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله الحديث الثامن والثلاثون وبالأساني دين البخاري رحمه الله قال حددنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن جريع قال اخبرنا حبيب للمعلم عن أطائن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الانصاريه ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان فحج على حديما والآخر يشقي أرضا لنا قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي باب في زكاة الفطر تسليما لرمضان ثلاثة أربعين الحديث التاشع والثلاثون الحديث التاسع والثلاثون باب في زكاه الفطره تتميم لرمضان رمضان الحديث التاسع والثلاثون ذي الى مسلم رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب وقتيبه بن سعيد قال حدثنا مالك حون حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين الحديث الأربعون وبالأساديد إلى ماجه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن رحمد بن بشير بن دكوان واحمد بن نزهه قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصلبي عن عكيمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طفره للصائم من اللغو والربد وضعنه للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات باب في أن رمضان لا ينقص ولو لم تتم أيامه ومن تمنى إبراكه كله الحديث الحادي والأربعون وبالثاني دير البخاري رحمه الله قال حددنا مسدد قال حددنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خاند الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن النووي وابي بكرة عن نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة الحديث الثاني والأربعون وبالأسانيذ إلى الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن نبي رحمة رضي الله عنه قال كان رجلان من بني من قضاعه أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشد أحدهما وأخر الآخر سنة قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فأوريت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد فعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلات ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة وبالإسناد المسلسل بالحنابلة إلى الإمام أحمد قال حدنا ابن أبي عدينا الحميد من رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله لعبد خيرا استعمله قالوا وكيف يستعمله قال يوفقه عمل صالح قبل موته اللهم استعملنا في طاعتك وسلمنا إذا رمضان وسلم لنا رمضان وتسلم منا متقبلا يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شزاكم الله خيرا وهذا ملحق في أوائل الكتب المسموعة لشيخنا عن الشيخ علي أبو وادي ونستأذنكم حبركم الله في أن تقرأوا المقدمة على طلابكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فإني وإن الله حند أرى هذه الكتب التي قرأنها على شيخنا علي أبو وادي. وذلك بعد صلاة الفجر في عدة أيام من شهر ربيع الأول وربيع الثاني عام سبعة وخمسين وثلاثمائة وألف من الحجرة في مسجد الجديدة لعنيذة أي, أي منذ منذ أكثر من سبعين سنة في الحمد أخبرنا أنه تلقاها عن محدث الهند السيد محمد بن حسين الدهلوي سنة ألف ومائتين وتسعه وتسعين وذلك باني خلقت عليه أبواب معلومه من أوائل صحيح البخاري صحيح مسلم وسنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الإمام الامام احمد المصابيح وسبعه اجزاء اخرى منها ثم جازنا بباقيها وبموطئ وبكتب اخرى وقد برى ذكر أول حديث من البخاري ومسلم في الأربعين فأغنى عن آدته هنا وهو حديث إنما نعمال بالنيات وإنما لكل من ما على تصحيح النية وإخلاص غصر لله تبارك وتعالى وهذه بقيه الاوائل ونريد عليها حديثا ثلاثيا للبخاري من مسموآتنا على شيخنا أبو وادي وأول مؤطة وهو ما من الرسوس عليه هذه الإجازة إلاكم الله خيرا بسان من ثلاثيات البخاري بلساني دير البخاري رحمه الله في صفحة الثمان قال حدثنا مكي إبراهيم قال حدثنا يزيد سلمة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل مقعده من النار اول حديث في سنن ابي داود وفي ذي لا ابي داود رحمه الله قال اول سننه كتاب الطهاره باب التخلي لقضاء الحاجة الحاجه حددنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب بن قعنبي قال حددنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمد عن ابي سلمه عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد اول حديث لسنن الترمذي وفي إلى الترمذي رحمه الله قال اول سننه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاه بغير طهور حدثناه متعبه بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه عن سماك بن حرب حاء حدثنا هند قال حدثنا وكيانا اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقه من غنون قال هناد في حديثه الا بطهور قال أبو عيسى هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب واحسن وفي الباب عن أبي المليح عن نبيه وابي ريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامل ويقال زين بن أسامة بن عمير هذلي أول حديث في سنن النساء الصغرى المجتبى أول لساني دليل النسائي رحمه الله قال أول سننه كتاب الطهاره تأويل قوله عز وجل اذا قمت من الصلاه فاوسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق اخبرنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده اول حديث في سنن ابن ماجه وبالاسانيد إليه رحمه الله قال اول سنن بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المقدمه باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حددنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حددنا شريكنا الاعمشي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا اول حديث في المسند وبالثاني بيل الإمام أحمد رحمه الله وقال أول مسنده حددنا عبد الله بن عمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خال من قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله واتنا عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم منفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه أول حديث في الموطأ وبلثاني ذيل الإمام مالك رحمه الله قال أول موطأه فقوة الصلاة عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله واخر الصلاة يوما فدخل عليه عروت بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واخر الصلاة يوما وهو وبالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيرة؟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 او النجبري جبريل هو الذي قام الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه قال عروه كذلك كان بشير بن ابي مسعود الانصاري يحدث عن نبيه قال عروه ولقد حدثتني عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر اول حديث به امسكان المصابيح وفي بن الخطير التبريزي رحمه الله قال اولا اشكاتي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او اجراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه المس المسألة الحمد لله نعم نعم الحمد لله الحمد وهذا الحديث المسلسل المسألة بالمحبة حدثنا به الشيخ عبد الله بن محمد القرعول في العاشر من شعبان سته ألف وثلاث مئة وتسعة وأربعين أي منذ سبعين سنة وخمسة عشر يوما في مدرسته. ببلده عييه قال اخبرنا عمر بن حندال المحرسي قال اخبرنا توالد الظاهري قال اخبرنا محمد بن علي السنوسي قال اخبرنا عبد الحفيظ العجيمي. قال اخبرنا محمد بن عبد القوي السندي قال اخبرنا عيد بن علي النمرسي البرلشي قال اخبرنا محمد بن البهوتي الحمدلي. قال اخبرنا معمر. عبد الرحمن بعوتيا الحمدالي قال اخبرنا نجم الدين الغيطي قال اخبرنا جلال الشيوطي قال اخبرنا أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي الأديب قال اخبرنا مجد الدين اسماعيل بن إفرحيم الحنفي قال اخبرنا الحافظ أبو سيد العلائي قال اخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن حامد الأرموي قال اخبرنا ابو القاسم عبد الرحمن بن مكي الاسكندري قال اخبرنا ابو طاهر احمد بن محمد الحافظ السلفي قال السلفي قال اخبرنا الشريف ابو الفضل محمد بن عبد السلام بن احمد الانصاري وابو سعد محمد بن عبد الكريم بن محمد بن الحشيش قال الاول اخبرنا ابو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله الحرفي السمسار فقال أبو سعد أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شهدان بن الزاز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الجاد الفقيه. قال أخبرنا أبو بكر ما بالدنيا قال في كتابه الشكر حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثني عمرنا بسلامة التنيسي قال حدثنا أبو عبد الحكب بن عدة قال حدثنا حيوه بن شريح عن عقوبه بن مسلم عن ابي عبد الرحمن الحبري عن الصنابح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ اني احبك فقل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي بعض الالفاظ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم تسلسل بهذا قال الصنابحي إني أحبك فقل هذا الدعاء قال أبو عبد الرحمن قال لي الصنابحي وأنا أحبك فقل وسلسل إلينا بهذا وإني بهذه المناسبه إني أحبكم فقولوا اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي الله بالآخر لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الشيخ بارك الله في حياته ومد في عمره على الطاعة سيجيز الاخوان بناء على رغبتهم الإجازة العامة <تصفيق> هذا الإجازة من السنة الدكتور أو يقول هذا كلام يعني ترى أنني أجيزهم بهذه فأنا لا مانع من ذلك أجيل وقد أجلت لإخوان الحاضرين لأن عن عني جميع مروياتي وما ارويه عن مشايخي. ومصير لهم بتقبل الله تبارك وتعالى والحرص على طلب العلم والعلم والعمل بما عملوا فإن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم أحضر الله على محمد آله وصحبه أزاكم الله خيرا Allah...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 حي على الصلاة، حي على النفل. احنا نقراها هي من البخاري زياده الحديث في السنن احاديث منتخبة في هذا الوقت على سماحه شيخنا من ثلاثيات البخاري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلي وصحبه أجمعين بلساني ذي للبخاري رحمه الله حددنا مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن لكع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبه ومقعده من النار من رباعيات مسلم بلسان ابي مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن ابي مالك عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكبر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله بلسان ابي مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى النخوي له قال قال على الله مالك بن نافع بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا من تساعيات مسلم بلسانيد الى مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشائر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه حاوم حدثنا ابو بكر وابي شيبه تولقت له قال حدثنا غندر عن شعبه عن قتاله عن عذره عن, عن الحسن العرني عن يحيب بن ذلزال عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل ولنبيقنهم من العذاب الأبنادون العذاب الأكبر قال مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان شعبة الشاك في البطشة والدخان أثر مقطوع, أثر مقطوع لمسلم وليس بالصحيح مقطوعا غيره بلساني ذي لا مسلم رحمه الله حددنا يحيى بن يحيى التميمي وقال أقبرنا عبد الله ابن, ابن يحيى بن ابن أبي كثير قال سنة وبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم من رباعيات أبي داود رحمه الله بلساني ذي الى أبي داود رحمه الله وقال حددنا مسدد بن مسرد قال حددنا حماد بن زيد وعبد الوالف عن الدنيا بن صيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم اني اعوذ بك وقال عن عبد الوارث قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث للسان بنابي داود رحمه الله وقال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن ابي حازم بن ام طالوث قال شهدت وباب رزته دخل على عبيد الله بن زياد تحدثني فلان سماه مسلم وكان بالسماط فلما راه عبيد الله قال ان محمد يكم هذا الدحداح ففهمه الشيخ فقال ما كنت أحسب اني يبقى في قوم يعيروني لصحبه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له عبيد الله ان صحبه محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء ثم قال انما وعدت اليك ليسالك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به شيئا قال أبو برزة نعم لا مرة ولا هنتين ولا ثلاثة ولا أربعا ولا خمسا فمن كذب به فلا شقاو الله منه ثم خرج مغضبا من ثلاثيات الترمذي وليس للترمذي ثلاثي في السنن سواه فلساني ذي للترمذي رحمه الله حدنا إسماعيل بن موسى البزاري ابن بنت السدي الكوفي قال حدنا عمر بن شاكرنا ناس بن بارك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابل على الجمر من رباعيات النساء للأثاني دين النساء رحمه الله قال أخبرنا ختيبة قال حدثنا جعفر هو ابن سليمان عن ابي عمران الجوني عن ناس بن مالك رضي الله عنه قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقريم الاظفار وحلق العانة ونطفل بطيئا لا نترك أكثر من الرأيين يوما وقال مرة أخرى أربعين ليلة وبالثاني ذي للنساء رحمه الله قال أخبرنا قتيبة قال حدنا حماد عن عن مسجد رضي الله عنه أن أعرابيا بالا في المسجد فقام عليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه قال أبو عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه من عشاريات النساء وبالثاني ذي لله رحمه الله قال أخبرنا محمد بن مشار قال حدنا عبد الرحمن قال حدنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عن الربيع بن خذيب بن بن ميمون عن ابن ابي ليلى عن امرات عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل, قال قل هو الله أحد ذلث القرآن قال أبو عبد الرحمن ما أعرف إسنادا أطول من هذا من ثلاثيات ابن ماجه بالساني دي لي رحمه الله وقال حدنا جرارة بن المغلف قال حددنا أبو عوانة عن قتالة عن بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها من ثلاثيات الإمام احمد رحمه الله وبلسانه بيلي عن سفيان بن عينة عن نبي الزبير عن جابين رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رايت أن عنقي ضربت قال لما يحدد وحدكم بلعب الشيطان وبالثاني ديل الإمام احمد رحمه الله وقال حَدُّ النَهُ الشيّم قال أخبرنا حُميج لناس بن وإله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت خشخشة بين أيدي فإذا هي الغميصة وبنت ملحان بسم ونس بن مالك وبالثاني ديل الإمام احمد رحمه الله وقال حَدّ النَّهُ الشيّم قال أخبرنا حُميج الطويل عن نسيب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبته حتى سال الدم على وجهه وقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم ويدعوهم الى ربهم فنزلت هذه الايه ليس لك من الامر شيء يتوب عليهم ويعذبهم فانهم ظالمون وبالاسانيد الى الامام احمد رحمه الله وقال حد شيء من قال حدثناه شيئا قال اخبر رؤيه عبد وابي اسحاق وعبد العزيز بن صيب وحميد الطويل وعن انس بن مالك رضي الله عنه انهم سمعوا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والامره جميعا يقول لبيك عمره وحجا لبيت عمرة وحجا من رباعيات أحمد وفيها إمة الفقه الثلاثة أحمد عن الشافعي عن مالك حدثنا محمد بن إدريف الشافعي رحمه الله وقال أخبرنا مالك أن بن عمر رضي الله عنهما ان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض وناع عن النجس وناع عن بيع حبل الحبلة وناع عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا من ثلاثيات القضراني وبالس وبالساني ذي رحمه الله قال حديثنا عبد الله بن حج القيسي في برمالك الرمل في سنة أربع وسبعين ومئتين قال حديثنا أبو عمرو أبو عمري الزيد الطالق وكان قد أتت عليه عشرون ومئة سنة قال سمعت أبا جر والزوير قال سمعت أبا جر والزوير ابن سورة بن شميه يقول لما أشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حونين يوم أوازن وذهب يفرق السبي والشاتيت توانشات ويقول في هذا الشعْن أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه ونمتظر أمن على بيضة قد عاقها قدر مشتة شملها في داري أغير أبقت لنا الداره التافا على حزن على قلوبهم الغماء والغمر إن لم تداركم نعماء تيشرها يا أرجح الناس حلما حين يختبر أمن على نسبة قد كنت ترضعها إذ فوك من مخزها الدرر إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تذر لا تجعلنك من شالت معامته واستبق منا فانا معشر زور إنا لنشكر للنعمة إذ كفرت وعندنا بعد هذا اليوم ادخر فألبس العفو من قد كنت ترضعه من اماتك إن العفو مشتار يا خير من مرحت كنت الجهاد له عن الهياج إذا ما استمغل الشرر انا نؤمن عفو منك تلبسه هذه البرية إذ تعبوا تندصر فاعفو عف الله عما أن راهبه يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر قال فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا على الشعر قال صلى الله عليه وسلم ما كان لي ولبني عبد المطلب ولكم فقالت قريش ما كان لنا فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقالت الانصار ما كان لنا فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لم يرو عن زوير بن سرد بهذا التمام الا بهذا الاسناد تفرد به حبيب الله وقع لشيخنا عاليا جدا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر راوياً والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله مصر يوسرين يا محمد أشهر الله بارك الله عزيزك هنا ينتهي هذا المجلس المبارك بهذه التي استمعتموها عن سماحة شيخنا المسجد الجليل عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ونرغب من الاخوه ان يسجلوا اسماءهم في الاوراق والذين فاتهم شيء يسجلوا ما حضروه ويتركوا ما فاتهم ليتمه بعد ذلك وتوزع ان شاء الله الاسماء مع الاجازه بعد اذن سماحه الشيخ في محاضره الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في يوم الثلاثاء الثاني من شهر رمضان بعد صلاه التراويح نسال الله ان يثيب سماحه شيخنا عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل على ما افاء به من هذا المجلس المبارك وان يجعل ذلك في موازين حسناته وان يمد في عمره على الصالحات وان يمتعنا بحياته انه سبحانه جواد كريم ونساله تبارك وتعالى الدوام التوفيق والاخلاص لنا ولكم في القول والعمل واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين على الخرق المقدم في هذا الخرق شرح